والفاتحة إلى رحيسينا وحبيبنا وشفعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله وسلم على آله وأصحابه وأزواج درياته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتفن على ملتهم ويحشرنا في زمرهتهم والفاتحة يا ربي صل على محمد أشرف بدر في القون أشرك يا ربي صل صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رشود من أنفسكم عزيز علي ما عميتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا آآ إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إلا الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علي وسلمو تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد. من نوري نورا بيرا منذى سبق العوالم في وجود بأسرها والكل منه في الحقيقة مبتدا أعني بذلك نور من ساد دوار وزكت عناصره الشريفة محتدى المصطفى آآ آآ خير الخلاص من سما وعلى على فرق السيادة سودا صلى علي مسلما مولاه مع آل الله وصحب ما نجم بدا هُوَ رحمة للعالمين وَرُسُلٍ وَإِلَهُ الْعَالَمِينَ وَإِنَّمَا تُنْفَقُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ يُكْفِرْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ على مضمير مولد أحمد تأت العيش الأرواع عند سماعي وتنقدر الأسماع ذرى المردان هو النبي محمد ابن ذبيح من كان عبد الله كافا سيدا وبعبد مطلب أبوه لقد تعي وهو ابن هاشم الجواز المقتدى عن ابن عبد بن في من ينتمي رق صير لكناب مجل الصدى وهو ابن مرة نجلك عبيم الذي لنؤيهم نسب ابن غالب للعيدا ذاك ابن طير من أبو مالك قد كان يصنى للعنام ومع ضيدا السيد ابن النظر عصره من بالنظارة والجمال تفردا هذا هو ابن قنانة ابن غزيمة من بالخار سما وفاق الفرقدا وهو ابن مدركة اتنياس النادي في صنبه سمع النبي موحيدا يُعِزَاء إذا مُضَرٍ وابن نزارج أعني بي ابن معذ من أرشدا ورب عذنان الإمام المنطق من للذبيح له انتساب أفكدا هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يخط من بعد خالفا اعتدا وإن أيضا كان المشفع ينتهي ويكذب النساب مهما عزنا وهو الذي فرض علينا إظه وكذاك كل مكلف قد وحدا أكرم به نسبا لأقر نظامه وحلام فاكره الوجود تقندا اختص آمنة الرضاء أما له أَنْ أن أراد علاه نعى إظهاروا سرًا مصولًا أشعدًا اختص آمنة الرضاء أما له ولها أملنا وتعبنا حملت بجوغره الشريف وما شكت ثقلاً ولا وهناً بعثول المدى وهوادف الرحمن قد هتف بها وبزائر الأقوال قد سمعن ذا وتقول يا بشرى قد نلتلمنا وعملت الخير المرسلين الأنجداء صلى الله على سيدنا محمد صلى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 والملوك والملوك فيها عطراً والألس وافا والسرور تجدداً وبعامها قد علم خصب في الوراء من بعد جذب البرية أجهدا. وتباشرت بالشرق والورق الوحوش وبالصاطى طير المسرات والمذاء وأوير شرق العصفات حصنامها منقوسة وهوانها ذا اليجحدة وبعامفة لقبوز العام إذ لم فتوحات به من تعدى وجره أحبار رأى أخباره وزهاب أرجو الزمان تورد وتقول حان ظهور بدر عد من أفوق العدى ونرى الحبيب ونصعدى في عامه كل النساء كرامةً للمصطفى حملت ذكورا مشهدا في عامه كل النساء كرامةً للمصطفى حملت ذكورا رشدا ولكم به ظارت عزائم جمة عنها لقد ضاق الإطاءة فعال Amen. <laughs> Lord Jesus. <laughs> سلم وبارك عليه وعلى آله من حمله لما نضى شارا قد وافا منه أبى النبي الأجولا وبطيبة قل كان ذلك مزأتا أخواله من أرض جام مسعدا وأقام فيها عندهم متوجعا شهرا سقيما صابرا تجلدا وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنعا والمقصدا ولدى تمام الحمر تزعة أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتأرجت أرجاء هذا الكون من نفحاته وبدى الحبور مجددا وتنفست أنوار الصبح طلوعي حتى ودى ليل مبددا وَادِ أُمِّ فِي الطَّلْجَاءَ أَثْمَرْنَ وَكَذَا عَاصِيَةُ الَّتِي مُنِحَتْ هُدًى وَأَثَامَ مِنْ الْبُلْدَهُ زُحُورٌ مَعِمَّا يُعْطُونَ فَحْنِثَ النَّاءَ وَتَوَدُّذَا فَهُنَا فَقَدْ جَاءَ مَخَاضٌ وَأَبْرَزَتْ شَمْسًا نُدَى غير الأنام الأوحداء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد